الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء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 أتعكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار